فنادته الملائكة وهو قال مُصَلِّي في المحراب أن الله يبشرك في أحياء مصدقا بكلمة مصدقا بكلمة من الله وسيد وحصر وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ